apa jim Nurhan yeah piji Hilvari al yooro faan eh hindi Yeshara Ve sir tu ki Hi nunuane eh mí two Ehi Al ifarapa соon eh indi Yeshara di ni Yeshara Mualidish, tifahar laiq, maulati ya Zeynab. Ya farah mehdi fi liyamu yaq, maulati ya Zeynab. Mualidish, tifahar laiq, maulati ya يا فرح نهيك في اليوم ياك مولاتي يا زينب يا علب نظل قولك هلوي لا يبقر هميناك يا علب نظل قولب ناداك هلوي لا يبقر هميناك همينا, همينا, همينا حجر علي مولانيك انثيل شرف يصرت عنواني هننا نحضر على مولانا انتيل شرف يصرت عنواني يا زينه يا زينه انتيل شرف يصرت عنواني بيجئ الفري اليوم فرحاني انتيل sentir sharaf ya salat alwanah ya zeina ya zeina bichil bari alyoum farhana alsharaf wit fakhar wa farhana mawlatya ya zeina mawlidij ma dum ma'ad ahzan mawlatya ya zeina للواله اخذت عن ما احسانه انت الشرف وصرت عنوانه للواله اخذت عن ما احسانه انت الشرف في جيل قريه farhane inti l sharaf w yasart adwanane ya zeina ya zeina zeina niti l bari l youm farhane wa hak taf يا ارتقي ساره ارت فخر لنا هو القمر عباس مولاتي يا زينب زيارتك صارت فخر مولاتي يا زينيب شوقنا المار قدش ما ينقاس يا منصورتي للخلق الغرس شوقنا المار ما ينقاس يا منصورتي للخلق الغرس وعلى الصمودة يركض عشانه انتي الشرف يا نصورتي وانا اللي ما دايرت عشاني انت الشرف وينصرتي عنواني زيننا يا زيننا انت الشرف منسيكي عنواني جيتي القهوه اليوم فرحانه انت الشرف وينصرتي عنواني Intil sharaf salat unwan e ya zeina ya zeina intil bari al youm farhana ya silal tashraf al adyan mawlat ya zeina ilm taha wa ali wal quran mawlat ya هعلم طهو عيو القرآن مولاتي يا سينيب بيش ضلت حائر الأكوان يا شرف يا عفة يا أحسن بيش ضلت حائر الأكوان يا شرف يا عفة يا أحسن يو غيم لذكر جنس أحزاني انتي الشرف ينصرت عنواني يا زيند يا زيند يا زيند يا زيند أداء الردود الحسيني مل على نظر الكلمات للشاعر الحسيني المبدع عالد دريعي الاخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصري واحمد الزيدي الاشراف العام مل حسام الموالي